بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ألف لامرى ألف لامرى تلك آيات الكتاب الحكيم آيات الكتاب الحكيم أكان ل أكان عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أكان للناس عجبا أن أوحينا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 لكم الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض فِي ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلك الله ربكم فاعبدوه ذلك الله ربكم أفلا تذكرون أفلا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 119. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل نين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون يفصل الآيات لقوم يعلمون إِ فِختْتِلَ فيِي الليْلِ وَنَّ هاارِ وَمَا خَلَقَ اللهَّهُ فِسَّماواتِ وَأَْرضلَ آياتِ لِقَمَتَّقُون إَِّ فختِْلَِ الليْ وَ ن آارِ وَماَا قَلَقَ